Бук 2. Четириесет и два. Изнан и и и на градот. Зијање на Медина. Зијање Медина. Дали пазарот е отворен во недела? هل يفتح السوق أيام الأحد؟ هل يفتح السوق أيام الأحد؟ Daly ponedelnik. هل يفتح المعرض أيام الاثنين؟ هل يفتح المعرض أيام الاثنين؟ Daly izložbata je otvorena هل يفتح المعرض؟ Е еа Емаад Е јемецеа Дали залошката градина е отворена во среда. Дали музеот е отворен во четврток? هل يفتح المتحف أيام الخميس؟ هل يفتح المتحف ايام الخميس؟ تلك هل يفتح الجاليري أيام الجمعة؟ هل يفتح الجاليري ايام الجمعه؟ دا سي فوتوغرافيرا هل يسمح بالتصوير؟ هل يسمح بالتصوير؟ Morally das je plativless. هل ينبغي دفع رسوم دخول؟ هل يجب دفع رسوم دخول؟ كم يكلف رسوم الدخول؟ كم يكلف رسوم الدخول؟ nekakov popust za grupi. هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ إيما <تصفيق> هل يوجد تخفيض للأطفال؟ هل يوجد تخفيض للأطفال؟ <تصفيق> <تصفيق> هل يوجد تخفيض للطلبة؟ هل يوجد تخفيض للطلاب؟ ما هذا المبنى؟ كم عمر هذا المبنى؟ من بنا هذا المبنى؟ من بنا هذا المبنى؟ ياس سينteresiram za arhitektura. أنا مهتم بالهندسة المعمارية. <تصفيق> أنا مهتم بالهندسة المعمارية. ياس سينteresiram za umetnost. أنا مهتم بالفن. انا مهتم بالفن اياس سي انتريسيرا زليكارستو انا مهتم بالرسم انا مهتم بالرسم